وتدهشنا لو شاهدناها من ملك تربى على الملك وسلفه على عرشه صمط من الملوك وأولى أن تروعنا وتدهشنا من رجل البادية الذي يقدم على أمر جديد لم تعنه فيه السوابق ولم يهتدي فيه إلا بما اختار هو أن يهتدي إليه فبعد جمع القرآن لا نعرف عملا يقترن به ويلازمه ويعد من أسس الدولة العربية كالعمل على تصحيح اللغة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 وانتفاعا برايهم واعتزازا بتاييدهم له ومعاونتهم اياه فيما تولاه من ثواب او عقاب وجعل موسم الحج موسما عاما للمراجعه والمحاسبه واستطلاع الاراء في اقطار الدوله من اقصاها الى اقصاها يفيد فيه الولات والعمال لعرض حسابهم واخبار ولايتهم ويفيد فيه اصحاب المضالم والشكايات لبسط ما يشكيهم ويفيد فيه الرقباء الذين كان يبثوهم في انحاء الدوله لمراقبه الولاه والعمال فهي جمعيه عموميه كافا ما تكون الجمعيات العموميه في عصر من العصور وكان عمر يستشير جميع هؤلاء ويشير عليهم ويستمع لهم ويسمعهم ويتوخى في جميع ذلك تمحيص الراي وابراء الذمه والخلوص الى التبعه السليمه من العقابيل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 ان المشاوره لفن عسير وان الذي ينتفع بمشاوره غيره لا اقدر ممن يشير عليه وقد كان عمر عبقري هذا الفن الذي لا يجارى وكان من بداعه الملهمه في هذا الفن العسير انه لم يلتمس الراي عند اهل الحنكه والخبره وكفى بل كان يلتمسه كذلك عند اهل الحده والنشاط ممن يناقضون اولائك في الشعور والتفكير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 كما فعل في سماع رأي الهرمزان في أمر الحرب الفارسية لأنه بصير يطلب نورا فإذا رأى النور استوى لديه أن يحمل له المصباح عدو أو صديق ومن اليسير إذا تعقبنا مشاورات عمر أن نعلم أنه واضع دستور الشورى في الدولة الإسلامية وأن الشورى التي وضعها دستورها هي شورى الرأي الأصيل يستعين بكل أصيل وضع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 اسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الأمر ولا تشتهد مصر عن بل التأد فإنها الحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيف الذي يعرف الفرصة ولا يمنعني أن أؤمر سليط بن قيس إلا سرعته إلى الحرب والسرعة إلى الحرب إلا عن بيان ضياع وزاده تبصرة بالحيطة فقال له إنك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة والجبريه تقدم على قوم تجرؤوا على الشر فعلموه وتناسو الخير فجاهلوه فانظر كيف تكون واحرز لسانك ولا تفشين سرك فان صاحب السر ما يضبطه متحسن لا يؤتى من وجه يكره واذا لم يضبط كان بمضيعه فهي المشاوره ثم اناهتم في الاجتهاد الا ان تجب السرعه ببيان وثقه فليكن الاسراع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 واحتبستم لقتاله وقويتم الامانه رجوت ان تنصروا عليهم ثم لا يجتمع لكم مثلهم ابدا الا ان يجتمع وليست معهم قلوبهم وان تكن الاخرى كان الحجر في ادباركم فانصرفت من ادنى مدره من ارضهم الى ادنى حجر من ارضكم ثم كنتم عليهم اجرا وبها اعلم وكانوا عنها اجبن وبها اجهل حتى ياتي الله بالفتح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 يعلو ذكره بما صنع ويطمع من لم يطمع فترجع اليك الجيوش وتكاتب ملوكها فإياك أن تبرح حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وقد أنفذت إليك كتابي هذا ومعه أهل مشارف اليمن ممن وهب نفسه لله ورسوله ورغب في الجهاد في سبيل الله وهم عرب وموال رجال وفرسان والمدد ياتيك متواليا ان شاء الله تعالى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 فهو يضع القواعد العامة للحمله كلها منذ بدايتها وهو يختار القائد الضليع بتسيير تلك الحمله وهو بعد هذا لا يعفي نفسه من التبع ولا يعفي القائد من واجب الرجوع اليه في المواقف الحاسمه ولا يغل يده فيما هو ادرا به واقدر على الاختيار فيه ولا ينسى ان يعينه اذا خالفه في الراي ليتفق الرايان المختلفان فإذا رجع القائد إلى الحصار الذي أزمع أن يترك رجع إليه وهو مؤمن بصواب ما يعمل ليستمد من الايمان بالصواب قوة لا يشعر بها وهو يؤدي عملا يخالف الصواب في تقديره وهذه السياسة هي سياسة التي جرى عليها عمر في جميع بعوثه وغزواته وسراياه وهي سياسة التي لا يستطيع حاكم أن يجري على غيرها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 ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقاكم إن شاء الله وأسد ثغوركم ولكم علي أن لا ألقيكم في المهالك ولا أجموركم أي أحبثكم في ثغوركم وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم فاتقوا الله عباد الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر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 فحمد الله ان جعل في المسلمين من يقوم رجاجه عمر بسيفه ولم يكن يبيح من مال المسلمين اجرا لعمله الا ما يقيم او ود واود اهله عند الحاجه اليه فاذ رزقه الله ما يغنيه عن بيت المال كف يده عن الا واني انزلت نفسي من مال الله بمنزله ولي اليتيم ان استغنيت استعففت وان افتقرت اكلت بالمعروف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 ليسا باغناهم ولا بأفقرهم ثم انا بعد رجل من المسلمين وقد كان اسخى من ذاك في تقديره لارزاق الولاه والعمال فقدر لعمار بن ياسر حين والله الكوفه 600 درهم في الشهر له ولمساعديه يزاد عليها عطائه الذي يوزع عليه كما توزع الاطيه على امثاله ونصف شات ونصف جريب من الدقيق وقدر لعبد الله بن مسعود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 اتعبت الرجل يا امير المؤمنين فلو كلمته فالتفت اذاك الى معاويه وساله انك لا صاحب الموكب الذي ارى قال نعم قال معشبت احتجاجك ووقوفي ذوي الحاجات ببابك قال نعم قال ولم ويحق قال لاننا ببلاد كثرا فيها جواسيس العدو فان لم تتخذ العده والعدد استخف بنا وهجم علينا واما الحجاج فاننا نخاف من البذله جرئه الرعيه وانا بعد عاملك فان استقصيتني نقصت وان استذبتني زدت وان استوقفتني وقفت فقال عمر ما سالتك عن شيء الا خرجت منه ان كنت صادقا فانه راي لبيب وان كنت كاذبا فانها خدعه قريب لا امرك ولا انهاك اما دستور الولاه عنده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 طلب من صلاحاء البصره وفدا فيهم الاحنف بن قيس وهو مصدق وعند فسال انك عندي مصدق وقد رايتك رجلا فاخبرني ان مظلمه نفر اهل الذمه ام لي غير ذلك فقال الاحنف لا بل لي غير مظلمه والناس على ما تحب فهدأ باله وقال فنعم اذا انصرفوا الى رحالكم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 قد استخدم عمرا وابنه من نصر فقد يما ومثلا في مجلس القصاص فنادى عمر اين المصري دونك الذره تضرب بها ابن الاكامين فضربه حتى اسهنا ونحن نشتهي ان يضربه فلن ينزع حتى احببنا ان ينزع من كثر ما ضربه وعمر يقول اضرب ابن الاكرمين ثم قال اجلها على صلعه عمر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 آسي بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يقمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ثم راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرجدك أن ترجع عنه فإن الحق قديم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 أظهروا لنا حسن أخلاقكم والله أعلم بالسرائر فإن من أظهر لنا قبيحا وزعم أن سريرته حسنة لم نصدقه ومن أظهر لنا على نية حسنة ظننا به حسنة أو يقول إنما كنا نعرفكم إذ الوحي ينزل وإذ النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فقد رفع الوحي وذهب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أعرفكم بما أقول لكم ألا فمن أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وأثنينا عليه ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه بل كان له في الأخلاق الاجتماعية مذهب ثالث يشبه مذهبه في القضاء فكان يكره أن يكشف المرء من أخيه ما يستره عنه وينهى أن تظن بكلمة شرا وأن تتجل لها في الخير محملا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 لا يكن من الحذر الشديد من الطبيعه البشريه اذ فيه خشيه من غوايه الهوى ان تنطبق بالقضاط في الحكم بغير برهان وفي الاخلاق الاجتماعيه لا يامن التقاطع بين الاصدقاء اذا جرت العلاقه بينهم على التجسس والخدعه ولا رعايه للموده ما لم تكن رعايه للحرمات ومنها الاسرار والتفريقه بين الواجبات المختلفه هي دليل البصيره في عرفان كل واجب منها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 الى ابناء البلاد يزاولونها بلغاتهم لانها ليست من اثار الدوله وليس من الميسور ان ينصرف اليها فيتانو العرب عما هو اولى بهم وهو فرائض الدفاع والجهاد فلو وجد منهم من يفي لتلك الاعمال عددا لكانت خساره الدوله في قيامهم بها اعظم من ربحها ولكنهم غير موجودين ولا عملهم فيها باللازم اللازم للمصلحه الكبرى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 وووزع الطين اهل بلده وفرض له العطاء وكان غرضه من ذلك ان تبقى لاهل البلاد موارد وثرواتهم وان يعتصم الجند الاسلامي من فتن النزاع على الارض والعقار ومن فتن الدعه والاشتغال بالسراء والحطام وربما اغضى عن كثير في سبيل الاعانه على تعمير البلاد باهلها فصفح عن اهل السواد اي العراق ليامل البقاء فيه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 وقد يلاحظ عليها ابناء العصر الحاضر شيئا لا يوافقهم كالحد من ارتفاع الدول والزهد في تشييد القصور اما هو فالوجه الذي توخاه في سياسه التعمير ان يحمي الدوله في نشاتها من الترف والبذخ وان يحول بين الجند وبين الاستنامه الى متاع القصور المشيده والصروح الممرده وما فيها من بواعث الوهن والفتور ومن فلاسفه العصر الحاضر من يحسب ضخامة البناء دليلا على ابتداء الضعف وعفاء العقيدة ويقول شبنجلر احد هؤلاء الفلاسفة ان الامم في نهوضها تعبل طريقين مختلفين طريق العقيدة وقوة النفس وتلازمه بساطة الظواهر وعظمة الضمائر وطريق الفخامة المادية والوفرة العددية وفيه تنحل الضمائر وتخلفها العظمة التي تقاس بالباع والذراع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 تحمل الي اهل كل بيت قدرت ان تحملهم الي ومن لم تستطع حمله فمر لكل اهل بيت ببعير بما عليه ومرهم فيلبسوا كسائين ولينحروا البعير فليحملوا شحمه وليقددوا لحمه وليحتزوا جلده ثم لياخذوا كبه من قضيد وكبه من شحم وحفله من دقيق فليطبخوا ولياكلوا حتى ياتيهم الله برزق هذه سهوله في مواجهه كل حاله بما يوائمها هي التي تبرز لنا مؤسسه الدوله الملهم في هذا الرجل العظيم فكل عمل من هذه الاعمال سهل على القرطاس صعب عند تصورنا اياه وايحاطتنا بما يستدعيه من تدبير وانجاز وخلق وهيبه فكان بين المدينه وتلك الاطراف في زمن اسرع وسائله بعير سريع وكان عمل عمر لملاحقه كل جيش يسير وكل بلد يفتح وكل امه تحكم وكل عارض يطرأ على غير رقبة ولا سابقة خبرة تدنيد اليوش لشتى المعاهدين وليس بسهل واختيار القواد على حسب ما يندبون له وليس بسهل والامر بكل حركة على حسب كل ميدان وليس بيسال والسؤال عن قادة الاعداء ومداوراتهم ليستقصى خبرهم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 فأوفد الى الحجاز رسولا مع نفر من الجند ليأتيه بالنبي العربي حيا او ميتا ولولا انه مات قبل انجاز وعيده واشتعلت نيران الفتن في بلاده لوطئت الجيوش الفارسيه ارض الجزيره قبل ان ينهض العرب للدفاع وما هو الا ان حافظ العرب حدودهم من قبل العراق الفارسي حتى سكنوا الى ذلك وودع عمر بن الخطاب لو ان بيننا وبين فارس جبلا من نار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 حتى تثوب إليه كره اخرى